اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله ربنا ورب ابائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله الله وحده وحده وحده أنجزا وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أنت نور السماوات والأرض فلك الحمد وانت قيام السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد وانت الحق ووعدك حق وانجازك حق والجنة حق والنار حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصنت وإليك حاكمت يا ربي يا ربي يا رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي إلا أنت صل على محمد وعلى محمد واغفر لي وارحمني وتب علي انك كريم رؤوف رحيم وصل اللهم على محمد وآلي الطاهرين